بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تقليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعل لهم كعصف مأكول